تهيل نسفا من ناصيه ناصيتك كاذبه الخاطئه فليدعوا نادي فليدعوا نادي سندعو الزبانيه فليدعوا نادي سندعو, فليدعو سندعو, الزبانية سندعو الزبانية كلا Tuta هوs Jonda ma